بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظهرون يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما كما سجين كتاب الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذبون إلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ نَتِيمٍ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ سَأَصِيرُ الْأَوَّلِينَ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 عينيم يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أنسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من القفار يضحكون على وَبَلْ كَفَرُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ